وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن إِلَّا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين